إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه وَمَا أَضَلَّ فَإِنَّمَا يَضْلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنتَ عَلَيْهِ بِوَكِيلٍ 124. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويوسر الأخرى إلى أجل مسمى إن 119. في ذلك لآيات لقوم يتفكرون 110. أم اتخذوا من دون الله شفعاء 111. قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون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 ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لفتدوا به من سوء العذاب يوما قيامه وبدى لهم من الله ما لم يكونوا يحقون تسيبون